وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا فَلَتَأْفَهُ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ قَلِيلٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ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 سمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح مضود وظلم مضود وما مسكوب Wafakhaat ketiara, la muktuat, walamunua, wafurshim arfua. Inna asnahun insha, fajalna hun abkaran, gurban atrabal li ashab ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إن أنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرعون على الحزن في العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكننا ترابه وعذابا إن لم بعوث أو آباءنا الأولون.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 اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون افرايتم النار التي ترون ان انتم ان شئتم شجرتها ان نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين.